يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يكوّر النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأن 129. ونحلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في wa yaqū bimā taʿmalūn inna huwalīmu bizātiṣ-ṣudūr wa waj'alallahu indadalliyudilla an sabili qultamatta'ibufrika qalilan innaka min Então... يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وألابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه جلود فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُرُكُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويردي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمدين بل أكثر هم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصون فمن أظلم ممن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 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 118. ومن يهدي فَمَا فما له من مضل اللَّهُ أليس الله بعزيز ذي انتقام 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 111. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُؤَسِّرُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 أُلِلَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعُونَ افْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ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 12. إِذَا إذا خولناه نعمة منا قال 13. قال إنما أوتيته على علم 14. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 15. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم سَيَأْتِيهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ويقدر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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قبلِأَ يْتًَاكُم العذاابُ بَْتَ تَنتُم لا تَشعرُون أَنْ تَن قُول رَفس ح الصَّرتَ فِي حَ الصَّرتَ عَ مَا فرَتُ فيِي جَ بِن وَإن كُنتلَ مِن الساخِرين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 فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 لَهُ مُنَقِّلَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي يُكْفِرُ بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّمُرُّنَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ وبلك لن نشرك تلا يحبطن عملك ولن تكون من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين ومن قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بامين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 سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا هو أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق قتيل الحمد لله رب العالمين